Sobar shik, inhini hamal jebin, wal-mishaa artau, yamark bin ciya, min fudirik, ya ilahi يا إلهي يا معيد ارحمي اللي يعاش في دنيا الضياء ارتجي عفوك وانا خالي اليدين ملحي لك والرجاء بالمستطاع ما بقالي غيري القلب الحزين انت روجع على كل البقاء, البقاء. صوب عرشك ينحني همل جبال والمشاعل طوع امرك بنصيع منه غيرك يا الهي يا من كثر همي يسامرني الأنين في خاطري أمسى يذع كيف داري بالألم حزن الدفين وما بيقى في مركب أحلامي شراع صوب عرشك ينحني هام الجبين والمشاعر طوع أمرك بنصياع In for ikke, ja ilmer det رحمتك توسع رحاب العالمين كل ما بالكون يخضع لك طواع أسألك ودعيك ربي كل حين من هو يقوى يرد أمرك بانتنا صوب عرشك ينحني هام الجبيك والمشاعر طوع أمرك بنصياء في ذو الذر يا الهي يا